وأتباعهم بعشرات الآلاف مسلم الواحد مع خمسين الف. ونصر الله المسلمين بأبي بكر وبالصحابة وعز الله جنده ومكن لهم حروب الصليبية ساقطت القدس في يدي اليهوء الصليبيين وغاص ريموند مع جنده في دماء المسلمين إلى ركب الخيل بعث ريموند إلى البابا يقول له لا أستطيع أن أصف لك حجم النصر على المسلمين في بيت المقدس لأن خيولنا تغوص في دمائهم للركب قتلوا من المسلمين في الكتس في أسبوع واحد تسعين ألف مسلم عملوا مكان للزبالة الكتس عملوا مكان زريبة للخنازير نصبوا صليب فوق الأقصى وفوق قبة الصخرة قعد الأقصى محتل واحد وتسعين سنة ثم جاء صلاح الدين وآمن به رجال والتف حوله أبطال باعوا أنفسهم لله وجاء نصر الله وكانت حطين قتلوا من الكفار تلاتين ألف وأصروا تلاتين ألف فيهم معظم الملوك والأمراء والقادة قرأوا تاريخ يا إخواننا التطار اجتاحوا العالم الإسلامي دخلوا بغداد حطوا الخليفة في شوال وقتلوه رفسا بأقدامهم قتل العلماء والقضاء وكذا وكذا وكذا هل كان حد يتخيل وهو يرى هذا المشهد أن الإسلام ده هتقم له راية تاني هتقم له قائمة تاني من يتخيل أن التطار يتغلبه والله العظيم بعد إيه؟ بعد شهور قيد الله لنصرة الإسلام قطز وبيبرس ومن معه من جند مصر والشام وكانت عين جالوت وكتل فيها قائد التطار كاتبغى وانكسر التطار بعدها ودخلوا بعدها في الإسلام وقاتلوا لعز الإسلام يا سلام أم دي ممكنة اوعتي أس أبدا اقرأ التاريخ هل سمعتم عن معركة الأكفان السلطان التركي ألب أرسلان أرمانوس قائد الروم الكافر أقبل في ستمائة جندي يريد اكتياح العالم الإسلامي وقسم الممالك الإسلامية على الأمراء قبل أن يسلبها واسق من نفسه أوي عم أرمانوس ده قالوا انت يا دي بتاع ليك, ليك انت تركيا وانت يا جدع انت هديك العراق وانت هديك مصر قسم العالم الإسلامي على القادة قبل ما ياخد أي شبر واثق أوي فخرج له القائد المسلم ألب أرسلان خرج له في قد إيه عشرين ألف هيحربوا كام؟ ستمائة قال لي لمن معه لم يبقى إلا الموت فموتوا كراما قالوا أما إذ سمحت, سمحت بنفسك فنفوسنا لك الفيدة احنا معاك انطلق بالجيش بعد مرحلة بيستعرض الجيش لقى العشرين ألف وخمستاشر هرب خمس تلاف بيفكرني بطلوت وجلوت بعد فترة بيستعرض الجيش لقىهم اتنشر بس ثبتوا معه ودار القتال في يوم الجمعة الأئمة على المنابر يدعون على مستوى الأمة وهذا يقاتل وقد لبس الجند الأكفان وقال ألب أرسلان من أراد منكم أن يرجع فليرجع فليس اليوم لكم سلطان قالوا نحن معك قال فليوصي كل واحد فلعلنا نموت وضارت المعركة وهزم لاثناشر ألف دول هزموا الستمائة ألف وأسر قائد الرومان وجاءوا به في الحبل لملك المسلمين ألب أرسلان قال بيعوه يا أرمنوس لو كنت أنا في مكانك مأصور كنت تعمل إيه قال له هل عندك شك أني كنت سأسبحك قال أما أنا فلا أقتلك ولكن أبيعك مع العبيد بيعوه بعد ساعتين ثلاثة ملقوش ولا واحد عايز يشتريه إلا واحد معا كلب واحد عسكري مسلم جرر كلبي في إيديه قال لهم لو أخذتم مني الكلب وأعطيتوني أرمانوس ملك الروم أفعل ولا حد عايز يشتري بجنيه ولا بخمسة جنيه قال خذوا هذا الكلب وأعطوني هذا الرجل قالوا نرجع للسلطان أيها السلطان محدش عايز يشتري, عايز يشتري أرمانوس الفأري ده مش جايب ولا تعريفة حتى في عسكار من الجيش عندنا عايز يشتري بكلب قال الكلب أفضل منه خذوا الكلب وادفعوا الكلب لهذا الرجل الكلب ينفع وهذا لا ينفع وبعد فترة أطلقه على أن يكون الكلب مربوط في عنقه بحبل واستلمه رجاله على أطراف حدود بلدته شوفوا منظره إزاي داخل وربطله كلب بحبل فرأبته فلما رآه رجاله قتلوه بعد أن سملوا له عينيه التاريخ مليان بالمبشرات بل الواقع ملآن بالمبشرات لما ربنا أكرمني ورحت إلى تونس بعدما حاربها العلمانيون حاربوا الإسلام فيها ستين سنة بعض الدعاء قالوا راح فين يا عم انت راح تنفخ في إربة مخرومة فلما ذهبت إلى تونس وجدت المساجد يحشد فيها الناس بالآلاف الناس يجتمعون بآلاف مؤلفة المسجد يمتلئ عن آخره لا يوجد شبر فارغ يتعلق الناس على الأبواب وعلى الشبابيك وفي الشوارع آلاف مؤلفة النقاب والحجاب واللحا قرأوا الواقع اسلام جاي جاي المستقبل لهذا الدين انظروا إلى كم الملتزمين في بلدنا والحمد لله انظروا إلى كم الشباب الذين يعودون إلى دين الله أفواجه على مستوى الأمة من المحيط وإلى الخليج بعد الثورة ذهبت إلى الصعيد أنا وبعض المشايخ فوجدت الناس في المؤتمرات بآلاف مؤلفة أقل مؤتمر يحضر في عشر تلاف خمستاشر ألف أحياناً. وزيادة عن هذا أحيانا على مستوى كل محافظات مصر وعلى رأسها صعيد مصر الناس متعطشة للإسلام الناس لن ترضى في بلدنا إلا بالاسلام شوفوا بقى يجي المصر حازم ابو اسمعيل يجي المصر محمد مرسي يحكم مصر العوة يحكم مصر ابو الفتوح يحكم مصر شفيع يحكم مصر عمر موسى يحكم مصر المشير يحكم مصر ان شاء الله واحد من تل أبيب الناس لن ترضى إلا بالاسلام الناس لن ترضى إلا بالشريعة ودون ديننا دماؤنا وأي رئيس مهما كان اسمه سيأتي أول طلب هنطلب بي نقول له أحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله ولا تبح لنا حراما ولا تحرم علينا حلالا واتق الله واعمل بكتاب الله عز وجل خلاص كسر حاجز الخوف وانتهى زمان الفزع وزمان الجبن والرعب ولن يرضى الناس بالدنية أبدا في دينهم هذه بعض المبشرات وأقولها بسرعة من التاريخ من الواقع من القرآن من السنة هذه كلمات أسوقها لكل محبط ولكل يائس ولكل قانط ولكل من يربط المشروع الإسلامي بأحد إخواننا الإسلام أبقى أنا أحب وأخي حازم أبو اسماعيل وأحسن به الظن لكن الإسلام مش حازم أبو اسماعيل والإسلام الشيخ محمد حسان والإسلام الشيخ أبو أسحاك الحويني والإسلام أبو بكر وعمر وعثمان لا ماتوا جميعا وسنموت جميعا ويبقى الإسلام الدعوة أعظم من الدعاء الدعوة أبقى من الدعاء الإسلام أوسع من القل وفوق القل وحاكم على القل فلنربط قلوبنا بالله عز وجل أسأل الله عز وجل أن ينصف كل مظلوم وأن ينتقم من كل ظالم اللهم أرن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تولي علينا ظالما ولا فاسدا ولا مجرما ولا رجلا من رجال مبارك ولا ذيلا من ذيول مبارك اللهم أولي علينا أتقانا فيك وأرضانا لك اللهم ولي علينا خيارنا لا تولي علينا شرارنا اللهم ولي علينا من يقودنا بقرآنك ويحكم فينا بشريعتك ويحل فينا حلالك ويحرم علينا حرامك برحمتك يا رحمن يا رحيم لسه في أمل والأمل لم ولن ينقطع والمستقبل لهذا الدين ودين الله غالب وشرع الله حاكم ومنصور وإن رغمت أنوف بحبكم في الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت الى الخلق